يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا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 تَا يُعْطُ الْ الجِززَةَ عدِ وَهُمْ صَغِرُ وَقَالَةٍ الهودُ زَيرٌُ نِبَنُ اللَِّ وَقَالَةٍَّ صَارَمَسحُ ذَلِكَ Yudhāhįūn qaul الذien kafrų min qabli Qatelهم allahe anna yukfakūn المسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عم ما يشركون يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون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 Aiyyha الذina āmanų, įn kathīra mėn Ąahhbari ir rūhbāni liakklų liakklų neįmų įmų vieną nės bėlbātį ir jūsų وََّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفَِّّتَ وَلَا يُ فِقَُهَا فيِي سَبِي لللَّهِ فَبَششِرهُمْ فَبَِّرهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيم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 inn iddatashuhuri 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi minha arba'atun hurum Dinul al-Qaimu, fela tazlimu fiehin an-fusakum Waqatilu al-Mushrikin ka-fetan kama yukatilunakum ka وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّ مَن نَّسِيَ عِزَّتَهُ فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كفروا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا ليواطئوا, لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهِ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهِ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ